117. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك 118. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 119. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين